إذ قال موسى لأهله إني آنستنا رساتكم منها بخبر ساتكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون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 فَلَمَّا رَأَتْهَا اهْتَزَّتْ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَاللَّهُ مُدَبِّرُ الْأَمْرِ وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ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 حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم ودخلوا مساكنكم لا يحط منكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسّم ضاحكًا من قولها وقال ربي أوزعني ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي وأن أعمل صالحا ترضى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 الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سَنَوْضُر أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِبِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَلَفَ أَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَوْضُرْ مَا يَرْجِعُونَ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 فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُم بهديتكم تَفْرَحُونَ ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجهم ولا نخرجهم منها اذله وهم صاغرون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 قال الذي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا أَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَيِّ يَرْتَدَّ إلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقِرٌّ عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ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 لو لا تستوّفون الله لعلكم ترحّمون. قالوا طيرنا بك وبمن معك. قال قائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون.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 اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أم ۖ إِنَّ مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ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 وجعل لها رواصي وجعل بين البحرين حاجزا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمْنَ يُجِيبُ الْمُطْلَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا yang كُنَّا تُرَابًا berkata: "Ketika لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ di tanah, نَحْنُ وَآبَاؤُنَا kami berkata: إِنْ tidak إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 بالسيئة فكبت وجههم في النار فكبت وجههم في النار هل تجذون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء